ذلكم ووصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون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 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كننا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم